أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الهدى والسداد وأن يعصمنا من الزلل وأن يتوفان على السنة إنه ولي ذلك القادر عليه اختار إخواننا برك الله فيهم كتابا لأحد المشايخ الكبار الذي يسمى الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن أن المسلم عليه أن يتحلى بالضوابط الشرعية إذا حلت الفتن في بعض الأقاليم الإسلامية وأن لا يكون إما عن ولا صاحب هوا ولا صاحب عواطف التي هي عواطف ولا يكون يجري وراء العقل دون النقل وكنا قد أخذنا ما كتب المصنف أو ما في عبارة عن محاضرة ما قاله المصنف في المقدمة وقد وصلنا إلى الظابط الأول وقبل أن نتكلم عن القواعد والضوابط نتكلم عن الفوائد الناجمة عن الأخذ بهذه الضوابط والقواعد يعني ماذا يستفيد المسلم إذا كان منضابطا بضوابط شرعية وأعراض مرعية وما هي النواتج الحميدة التي تنجم عن هذا فأوله الفوائد يقول المصنف أن رعاية الضوابط ورعاية القواعد تعسم تصور المسلم من أن يقع تصوره فيما لا يقره الشرع تعسم ذلك التصور وتضبط عقل المسلم في تصوراته أول فائلة ذكرها المصنف ضبط التصور فالإنسان قد يتصور مسألة انطلاقا مما عنده من المعلومات ولكن يتصورها تصورا خاطئا وينجم عن هذا التصور أفعال طائشة وأقوال خاطئة أما إذا كان منضبطا بضوابط الشرع التي قررها العلماء المعتبرون أئمة السنة فإنه حتما سيصحح تصوره للنسائل وتصوره للقضايا وآن ذاك إذا أقدم على شيء يقدم وهو على بصيرة وليس على عمية يقدم وهو يعي ما يقول ويعي ما يفعل وليس إما عن أو كشات عائرة أو كبهمة يعني منقاد لا يعرف إلى أين يؤخر ولا يدري الموطن الذي يأتي يقول المصنف رحمه الله ومعلوم أن المسلم إذا تصور مسألة ما دون ضابط ودون قاعدة يرجع إليها فإنه سيذهب عقله إلى أنحاء شتى في تصرفاته في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه أو في أمته تصور تصور المسائل، تصور الحلول كيف تتصور الإصلاح كيف تصلح هل تصلح بسبب الناس بالاعتداء على أملاكهم الاعتداء على أعراضهم بالفوضى بالثورات التي هي عبارة عن أنهار جارفة أو تتصور الإصلاح بالكلمة الحسنة، بالنصيحة، بالتعاون، وبالتوافق، بسد الخلل، سد الصفوف، جمع الكلمة على البر والتقوى، بمراعاة المصلحة العامة، فهذا ذاك تصور وهذا تصور، وشتان بين الصورتين صورة مشرقة. ينجم عنها بناء حضاري يشهد يعني لجماله الداني دون القاسي أو الداني والقاسي وصورة قاسمة ممزوجة منبوذة يعني تشمت فينا الأعداء وتذكر في خانة من خانات التاريخ ولكن على أي صورة تذكر تذكر على صورة الفتن وصورة البلا، وصورة النقص، وصورة المجتمع المفكك. إذا التصور ضروري، لكن من أين للإنسان أن يتصور؟ يعني كيف يتصور؟ يشرب بيبسي يجي التصور؟ يكون برتقالي يجي التصور؟ هذا التصور وعبارة عن خلاص عن عن كما قال المصنف معرفة الضوابط والقواعد التي قررها العلماء. معرفة الضوابط والقواعد التي قررها العلماء فإذا حسن التصرف فيحسن في نفسك تقول أنت عندك نظرة جيدة موش نظرة قاسمة نظرة هلك الناس نظرة راح نظرة سودوية نظرة سلبية ما عندوش يعني دائماً ينظر الكأس الممكن بس ينظر إلى هذا الحجم الصغير الفارق فينتقده نظرة سلبية يعني سلبية إلى ضراجة ما هكذا بعض الناس هكذا يغلب عليه الجانب لأنه هكذا يتصور الحياة يتصور الحياة عبارة عن ناقده ولا يعجب لا لا رمضان ولا شعبان ولا رجب ولا العجب ولا شيء عجبه كتس لأن ليش هذا التصور لم يأخذه من مصدر علمي موثوق وإنما أخذه إما من عادة وإما من طبع تأمل إما من عادة وإما من طبع القواعد والضوابط الشرعية تهدد العادات وتغير الطباع لهذا من قرأ رسالة القيرواني رحمه الله أحد علماء المالكية حين قال في مقدمته ويعلمون وصول الديانة ويراضون عليها تعليم وترويض طيب إيش فئة الترويض لجسر الراح من العلماء المالكية كصاحب تنوير المقالة الذي يسمى رحمه الله قال ويراضون عليها أي بأن تحمل قباعهم وعاداتهم على قبول الحق والانقياد له هناك طبع هناك عادة كم من أخي استقام ولكن يتعامع الناس ليس بالشرع بعادته طبع حكذا ولكن الناس ينسبون الطبع إلى الشرع التصرف الذي نجم عن طبع سينسب إلى الشرع والتصرف الذي نجم عن عادة سيُنسب إلى الشرع، وإذا تصور المسائل يتصورها إما من طبع طبع حد طبع مزاج ركيك مزاج انطوائي مزاج هناك من له مزاج إشراقي كل واحد كيف بزار يعني الناس يختلفون كلي دائما دائما يشتهر حتى في جوي وشيف يسطح دائما دائما عنده دعوة سوداء كلي بس عنده لونين أسود وأبيض بس فا ينظر يتصور القضايا انطلاقا من هذا الطبع جاءت الشريعة لترويض الطبع والعادة أن تحمل عاداته وطبعهم تحمل من شقيق يحمل على قبول الحق والانقياد له إذا هذا الطبع وهذه العادة لابد أن تروضها بمعرفة قواعد وضوابط علماء الإسلام في التعامل مع الفتن كين كان ناس عاطفي يشوف فيديو ولا يشوف في التلفاز خلاص يحب يطبق في تجنانتها قالت هذا الفيديو وين جاي؟ قال فيه الهندوراس الهندوراس وين جاي؟ يعني حتى مش عارب أنا حتى ما يتعلق بالأمور المحسوسة كبناء وكذا ما صرح فيه لكن هكذا يتصور هذا التصور سببه الطبع أو العادة السيئة فقال المصنف رحمه الله فعند ذلك نعلم أهمية رعاية تلك الضوابط وتلك القواعد لأنها تضبط العقل أي عقل المسلم في تصوراته التي ينشأ عنها تصرفه في نفسه في أسرته وفي مجتمعه المجتمع الآن أنا أقول من من من عالم الإصلاح من معلم إصلاح في الجزائر غضب التصورات. إذا كان ستة مليون 36 مليون تصور. اللهم عليكم ولا إذا ستة مليون إصلاح. يعني وليك الواحد دولة. مضبط التصور ما هو التصور المنشود اللي ثالي الجيد الذي يصلح باعتبار الزمان باعتبار المكان باعتبار العادة. باعتبار لا يصلح اللباس الأجنبي أن يكون حلا للمسلمين، لأن سيولد لهم حكة، وهذا الحكة ستولد حركة، وهذا الحركة ستولد ثوران. إذا نريد لباسا أجنبيا، لباسا يعني متلائم مع الطبع، مع الأعراض، مع الإسلام، مع اللغة.